سرط <صراط> الذينَ أن م تَعَهِم ععير المَوْض بعَهِم وَلَ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كامر فَتَؤْمِنُوا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنَّ من زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر وقضى الامر الى الله ترجع الامور